وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استبعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين تكبروا للذين استبعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين تضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وَأَثَرُ الندامةِ مَثَلًا مَّا رَأوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ لَفِئَةٍ أَعْنَاقَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا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 وَقَالُوا نَحْنُ أَتَرْمِى أَمْوَالًا وَأَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ از دا سلورم روکو ترجمه او دا کافران وایی چی مونگ بحث کل افدی قرآن بان ایمان را نورو او نو پا حقی کتابونو چی دا دی دی راغلی غلی دی او که تاغ و خو گوره سو وقت چی دا زالیمان بخ پل ربتم خامو خود رو لیشی یو پا بل با الزامون ورادویی کمزور خلک بغاټان او خلکو ته دا وایي یعني لېډران ته وایي چې کوم د گمراهي لېډران چې کتا موجود نه وي نو موږ به ضروري ایمان راوړو نو غاټان به کمزور ته جواب ورکړي چې ولې ګنې تاسو موږ د هدايت قبلولو نه منې کړې وي سبق چې هدايت تر تر راغلو نا منې کړې نه وای بلکه تاسو په خپل قصور کړې او او کمزورې خلق به دغې قټانو ته وواي چې دا خوستاسو د سبا دګا مکرونو یعنی سازشونو شوومونږ مې کوړی وو چې تاسو به راته هرر و وقتې گانې کولی چې موږې د خدا پاک نه ان کار وکلو اوهغ شریکان پیدا شکان او دغه خلق چاذا بوینی ن خپله خمانانی به پټوي یعنی کوشش شوې چې پټ اومون غدا کاپران غاړو ته توقونه ورواچو جیو چې سکول هما غي بیا مونتل امون چې هر چری یو کلی تاسو وګورون کې اور لګی دی نو دا هغه ځای مالدارو دا ویل دی چې مون خستاسو دراولو له حکمونو نه انکار یا او دای ویل دی چې زمون مال ډیر دی او زمون غولاف ستاسو نه زیات دي او مون تبحج چر عذاب را کولې نشي تور ته وایا چې زماره بده چا په حق له وغوري نوروزی ور لفر یا روزی ور لټنګ اخکړي خو اکثر خلک ناپوه دي وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون فيه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 وَمَا أَ فَقُتُم مِ شَيئٍ فَهُوَ يُخخْلِفُ وَووَ خوَيروازِ ق ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 قالوا ما هذا إِلَّا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إِلَّا إفك مفترى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ أَأَنُؤْمِنَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فکذبوا رسلی فكيف كان نكير اوس د پنځم ورو کو ترجمه اوس تاسو دا معلومه اوس تاسو دا اولاد تاسو زمون په دلبار کې دې کولې نشي په ها شوق چې ایمان راوړي او نیک کارونه وکړي او دا چې خلق د خپل عمل دو ہونا بدلا ور کی, کی او ها گويبا پدان گل ور ما نو کے بی غم درد نہ او سوک چه زمون د ایتون په حق لا داغی د پسر کول کوشش کی وی یعنی داغی مقابله کی او د کوشش جی دا کامیاب نشی نو دا چه حال اکبر عذاب تور مخامخ کرے شی اے پیغمبره صلی الله علی وسلم تور تو هوا ځما رب د کوم بندگانو په حق له وږو نو روزی ور پر اخه یا تنگ کړې یې نشته پر اخه او چاته روزي تنگ او هرڅه چې تاسو په خیرات کې اور کړې نو هغه به در لای در کړې او هغه ډېر خو روزي ورکونکي دي او په کوم ورځ چې الله پاک دی ټول راغون کړې نو د فریختو به تاسو شو که گنه ده خلقو بستاسو عبادت کولو ها گوی با اوائی چه ای روا تفاکی زمون تعلق خو تا سر ده دیو سرن نده واقعات دادا دا. چه دیو خو با ده شیطانان و عبادت کولو اکثر خلق دا گوی متقیدانو نونن هست سوک هست چا د دن پیاد رسول اختیار رسولو لري نلری آمون با ظالمانو تاوائیو څه اوس د و راغ عذاب وسکې چې تاسو به درو غنلو او څو هغه زمون صفا سرګنده یا تون اورتولسته شي ندی وای چې دا سړی خو نور څه نه کوي خو بس دا غوړی چې تاسو د هغه معبودانو نه منې چې فلار نه کبه موداغه عبادت کوو او دا وای چې دا قرآن خو بس تراشلی دروغ دی یعنی د ځان نه جوړ شوی او دا کا پیران د دی حق دین په حق لا هر کله چې راغه دا وایي چې دا خو یو سرګن جادو دی او مونږ دیو ته داسې آسماني الهامي کتابونه ور کړی نو چې غني دیو بلو سلر نو سل قامونستان اڑومبه دی. دیو ته څوک شوک اون کې لے ګلې نو او دا غسی دې نو په خوانو خل کو هم پیغمبران دروږ جن ګړنلیو آمونگ چه غوی تصور کلو نو دیو دا غیب پا لسم برخ هم ندی خواه آغوی زمونگ پیغمبران در رو جن و گنل نو زما د دور نسنگ از آپری را غیم قل انما اعظکم بواحده أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شديد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 قل جاء وَمَا وما يبدئ وَمَا وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما إِلَى رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِ وَأَنَّ لَهُمُ ٱلۡمُتَّنَىٰ وَشُمِّمَ مَكَانٌۢ بَعِيدٌ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِهِۦ مِن قَبۡلُ وَيَقۡذِفُونَ فِى ٱلۡغَيۡبِ مِن مَّكَانٍۢ وحیل بینهم وبین ما یشتهون کما فعل بی اشیاعهم من قبل انهم کانو فی شک مریب توستش <تصفيق> <تصفيق> فگمی رکوتر جمام اے پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم تورته وایا چه زمو پيوا خبره پو يوم هغه دا چتا تاسو خالص د خدای پاک د فار او دري دو دوا یو يو بیا فکر وکړي چستا سو د عمل ګره پیغمبر یقینا لې ونې نه دي دی. خو تاسو د یو سخت عذاب دراتلو نه مخ کې بی. ويروي تورته وایا چه کما تاسو نه سه وږ غخته تاسو شو سماجر خو بس د الله په ذمہ ده او هغه پار ار سمانه پوره پوره خبر ده تور ته وای چې زم ما حق لغلبور کوي د غيب په خبرو ډېر خپو هدي ورته وای چې اوس حق راورسېد او باطل نه په خاصه چیز وو او نو اوس سقیمت کې مت لري تور ته وایا چې کزه ګمرايم نو دا غیو وبال با یوازه پماره پریوزی او که ز په سمال روانیم نو دا ته هر قران په برکت روانیم خپل کې بې ګار راته راکوي اغه هر څاوری ډیر نږدې ده او کته داخل کاغه وخت یو ویني چې دیو بو ویریدی لږ دی نو خلاصې دې بندشي او د نږدې خوښانه بره ونوي شي او دا بوواي به باس مون په دی دین باندې ایمان راوړو او اوس د دوم بیر ته زینا دې یو لاس چرته ور رسیدې شي یعنی اوس واپس چرته کی ګډیو ډیر لری تليري حال دا دی چې دې وتر نه په خواراس انکار کولو او غرما به خبرې د لری لری ناراویش تلې یعنی به سوچ خبرې کوو او د دیو ترمن او د دی د خواهشونو ترمن وبا یو دیوال ودریږي لکه څنګه چې دیو په خوانو حریپانو سره شوي دا هغه هم په لوی شک کې پراتو چې په تردود دود کې غرزولی و <تصف> سوره فاطی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 كُرُ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَل مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّاتُ فَكُونَ وإن يكذبوك فقد كذبت أسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق قُلْ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إنما يبعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا فَالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ دا سورته پاتره ده دا سورث مکیره اوس د دې سورث د رومبې روکو ترجمه تعالی په شروع کوم که دیر بخون که زیاد مهربان ده کل تاریفون یواز ای اللہ پاک لرخائی که اسمانون اون زکی را پیداک لر پر اختی ده حقا استازی دی ده حقوی دودوا او دری, دری او سلور سلور بازوگان دی یعنی وزیری دی حقا یعنی خدی پاک چه ده چا پا حق لوگواری نو پا پیدا وقت که ده نورو نزیاد کری چاله دیر چاله لگه زنی پر اختوله ایش پک شپک سوا وزری خمبر کری ری بیشک چه اللہ پاک پارس قدرت لری اللہ چه ده خلک و د را ده در رحمت دروازه پرانی زی ناغه ایس سوک بنده اولی نشی او کم سیز چه اغا بند کری نبیه ایس سوک را پری خودلی نشی اها را بهر چا غالب ده بیشمیره حکمتونو خاوندې اخ خلقو پ تاسو چې د الله پاکو مهسانونو نشوی دی حق تل یاد ساتي اګنې د الله پاک نه بغیر بل سو خالق شتا چې تاسو ته تا د اسمان او د ځمکې نه روزي در رسوي دا هغه نشه اوابل معبود نشتا نو د تاسو کوم اړه تاړو لري او ا نبی صلى الله عليه وسلم کدي تا تاسو د روغ جنو غني نو ستان اډم بي پیغمبران هم د روغ جن غنل شي وي دي او ټول زړې نوې ماملي به الله تپستان ورزي یعنی غته به واپس کیږي اے خلکو د الله پاک او ادب بالکل ریختینه ده نو د دنیا د تعلق جون مخطا نکړي پام کوئ غرض کمار یعنی شیطان مود الله پاک په حق له دوکنه کړ دا شیطان تاسو د دشمن ده نو تاسو هميشه د دشمن غنئ هغه خو له یادې خپل ټولې په دې را راغوارې چې په دوزخ کې ستیکړي څوک چې کاپران شو هغه یې ډیر سخت عذاب مقرر دي او چا چې ایمان را وړي دي او د نیکې کارو نکوي او ویل بخانا او ډېر غټ اجر تیار به اثم ان له سو وعمله فراه حسنا فإِنَّ الله یب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 اذِ الْأَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُسيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّجِيدٍ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّجِيدٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها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 وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورٌ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 وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَفُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابًا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٍ وَمَا يَسْتَبَ من البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتسل تخرجون حجة تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يُلِجُّ اللَّيْلَ فِيهَا وَيُلِجُّ نَهَارًا فِيهَا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ أَن يَجْرِيَ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ والذين تبعون من دونه ما يملكون من قطمين